بسم الله الرحمن الرحيم المشكلة في من يتلبس بلبس الحمل وهو ذئب, وهو, ذئب وهو ذئب ضاري ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون في هذه الآية المنافقون لما رأوا تحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقوة في المدينة وأن الأمر بدأ يستتب له جعلوا يبحثون عن علاقات خارجية لم يستطيعوا أن يغووا الناس في المدينة فبدأوا يمدون أيديهم للعدو الخارجي فمدوا يدا إلى اليهود مدوا يدا إلى كفار قريش ونحو ذلك اليد التي مدوها إلى اليهود واضحة في هذه الآية لما قال الله تعالى ألم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم هو وصف لليهود ثم قال الله تعالى في وصف اليهود ما هم منكم ولا منهم يعني هؤلاء المنافقون تولوا فريقا ثالثا لا هم من المسلمين ولا هم من المنافقين فلماذا يتولونهم ما هم منكم ولا منهم ثم وصف المنافقين فقال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون إذا من أعظم صفات المنافقين في كل زمن أنهم يقيمون علاقات مع العدو الخارجي فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبح على ما في من صفات المنافقين أنهم يحلفون على الكذب تأتي إليه وتقول أنت الآن تطالب مثلا أن المرأة تشتغل مثلا في المكان الفلاني الذي فيه عليها فتنة ودعوة إلى الخناء والفجور ونحو ذلك واضح واضح أنها إن اشتغلت بذاك المكان سيؤدي إلى كذا أنت في الحقيقة تريد أن تفسد يقول لك لا لا لا أنا في الحقيقة أريد أني أصلح أنا أريد أن المرأة يكون لها دور في المجتمع أريد المرأة أن يكون لها كذا وكذا يقول لك والله العظيم يا أخي إني ما أريد إلا الإصلاح والله العظيم إن قصدي بس أن نتطور والله العظيم قصدي أن المرأة تطلع يكون لها دور في المجتمع والله العظيم ويحلف لك مئة يمين وسبحان الله إذا تأملت في حال المنافقين وجدت أنهم يكثرون الحلف أساسا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أخي المسلم